وبدأ لهم سيئ ثم كثروا حق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أُوتيته على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 سَيَأتُ ما كتبوا وما هم بِمُعجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْضِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا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 ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما ترك في جنب الله وإن من الساخرين